غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 ولقد أوحى إليك وإلى الذين مِن قَبْلكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ نَبَذُوا مِرَادًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزلتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فَإِنَّ نَجْرَ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَلُّفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ